الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام النسقين وعلى آله وأصحابه أجمالين أما بعد فقد سبق لنا ذكر الفوائد المستفادة من آياتين من ثورة فاتحة هما قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أما الآية الثالثة فهي ما يالك يوم الدين ويوم الدين هو يوم القيامة والدين هنا بمعنى الجزاء وكما يكون الدين بمعنى الجزاء يكون أيضا بمعنى العمل فمن نتيئه بمعنى العمل قوله تعالى وربيث لكم الإسلام دين ومن, ومن نتيئه بمعنى الجزاء هذه الآية فقوله مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء الذي يدام فيه كل عام لما عمل وأضاف الله تعالى الملك إلى يوم الدين وإن كان سبحانه وتعالى مالكا الدنيا والآخرة لأن ملكيته تظهر جلية واضحة في ذلك اليوم الذي يترف بها مخلع كما قال الله تعالى لينجر يوم التلق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الله الواحد القهار اليوم تزاكل نصر بما كثرت لا ظل, لا ظل من يوم إن الله سريع وإلى هذا قال مالك يوم الدين. ففي هذه الآية الكريمة كليل على أن الملكة إلى الكبيرين يوم القيامة لا يكون لأحد لا جزئيا ولا غير جزئيا لا حقيقة ولا مجاز لأن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حفاة عرافا فرلا حفاة ليس عليهم نعاب وعراف ليس عليهم في وغرلاً غير محتوني لا فرق في ذلك بين السيد والعبد ولا بين الراعي والرعية ولا بين الأب والب كل الناس على حد سواء وفي قوله مالك يوم الدين جليل على أن الله عز وجل في ذلك اليوم تام الملك والسلطان. كما يدل عليه القراءة الثانية الصحيحة السبعية وهي ملك يوم الدين وهي قراءة صحيحة السبعية ينبغي الإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن لا بفضل العام لأنه يشوش عليه فإن الملك له من السلطة والنفوذ ما ليس للملك، لكن الملك أحياناً لا يملك، فيكون ملكا قاصر الملك. فبجمع القراءتين يكون الكمال. إن الله تعالى ملك مالك، ملك أي ذو سلطان وقهر وعظمة وخلمة نافلة، ومالك أي ذو تصرف كامل. في ملكوتها عز وجل وفي قوله مالك يوم الجيل اثباتوا اللوم الآخر وهو حق وهو فالإيمان به أحد أركان الإيمان الستة فاليوم الآخر حق ثابت كما أن الدنيا الآن الآن حق ثالث لا ينكره أحد فكذلك دوم الآخر المستقبل الموعود حق ثابت ولد كنا قال الله تعالى أفحسبتم أننا خرقناكم عبثا وأنكم إليما لا ترجعون فلو كان الناس خلقوا لهذه الدنيا يعيشون فيها ما يعيشون حلما فيها ما التعب واللأوى والنصب والعدوان والظلم والصلاح والفساد لو كان خرق لهذا فقط لكان ذلك نقصا فالغا في حق الله عز وجل لأنه سفه وباطل ولاعب وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله وما خلق السماوات والحرض وما بينهما لاعبين وما خلق السماوات والرغبة وما بينهما باطلا ويحصل الإنسان أن يترك سدع إذا غير من الآيات الدالة على أنه لابد للقاء ومجازات على هذه الأعمال التي عملناها في هذه الدنيا ولكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حق القيام إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك يوما يلاقي فيه الإنسان ربه سيحاسبه على عمله يا إله الإنسان إنك كاذب إلى ربك تكذب فملاقي وفي قوله مالك يعني الدين إفاس الهيا والحساب وإن الإنسان يحاسب على عمله والوجاه عليه وهو حق ثابت ولكنه عن الحساب على وجهين الوجه الأول حساب المؤمن فهذا لا يناقش الحساب فإننا يخلو به الرب عز وجل فيكلمه وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر بها ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم والحمد لله على سكره ما أكثر الذنوب التي يفعلها العبد إنا ضاقنة في قلبه، وإنا راهئة في جوارحه، لكن الله يعلم بها الناس، ومع هذا، الله سبحانه وتعالى يمني عليه ويستره، فيقول الله عز وجل في حسابه له: لما قيامه، قد سكرتها عليك في الدنيا، وأنا أقرها لك اليوم. أما وجه ثاني من الحساب فهو حساب الخزي والعار والعداله. وهو حسابه كافر فإنه يخذى بأعماله ومطيامه وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على نانس الله على الظالمين وفي قوله مالك يوم الدين ترعيب وترعيب ترعيب ترعيب العمل الصالح، لأن الإنسان إذا أيقن بأنه سيحاسب على عمله ويثابه عليه، حرص على الأعمال الصالحة، استهد ورغي فيها، وترهيب لأنه إذا علم بأنه سيجازى على عمله ويعاقب على فجئه أو على الأصح ويستحق العقاب على فجئه. لأنه يخشى من ذلك ويتجنب الأعمال الصيئة خوفا من يوم الدين الذي يجاب فيه العاملون في كما قيل كما تدين كدام فعلينا أن نأخذ لهذا اليوم مدتة وأن نعمل صالحا يقدمنا إلى الله عز وجل ويسعدنا في ذلك اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا شميعا ممن أعد لهذا اليوم ردته وعملوا لله عز وجل عملا من جيهم يوم لا ينفى مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلبي سلام الحمد لله رب العالمين